وبس منهما رجالاً كثيراً ونساءاً وتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ الله كان عليكم وَقِيبًا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله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 ابن ابي الدنيا في كتابه الصبر عن عبد الله بن المبارك انه قص خبرا عجيبا وذاك ان الحجاج كما لا يغفاك كان يقتل بالمظنة وكان يتشهد دماغ وكان يعثر في العرض فسادا فيتعدى على الابرياء ويتجاوز حده مع غعيته وذات يوم أتي بغدل فأمر بضغب يديه ورجليه وصل وكان من أهل الكوفة فقطعت يداه وقدماه وحملاه إلى الكوفة عبغ البحر وجند الحداد مع هذا الذي أذي ظلمه والتمس الصبغى حتى كان في قاغبه صابغا لا يتكلم فسمع الجند خشخشة في القاضب، فأقبلوا على غدل يخشون أن يسقط منهم في البحر، لأنه إن سقط قتلوهم. فقالوا خشينا أن تلقي بنفسك في البحر، فيقتلنا الحداد. فقال لهم أنا ألقي بنفسي في البحر؟ لا والله. إن الذبابة لا على يدي. على الجوز فلا أدفعها خشيت الا خشيت ان اعين على نفسي يعني الشيطان وكانوا يسمعوه حينما اقترب من مصلبه يقول اللهم اني اعوذ بك ان اصغى من باس الناس الى باسك وأعوذ بك أن أجعل فتنة الناس كعذابك وأعوذ بك أن يرى في خير وليس في خير إنك فعال لما تريد فصلب وقتل صادغا قدوان الله عليه لأن الصبر هو أصل الدين واساسه وكما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية الصبر ثلاث وهو جامع للدين كله صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر عن أقدار الله غير الملائمة فالصبر مفتاح للفرج كما يقولون واصل الدين واساسه ولبه وركنه الركين فإن صبر الانسان عن معصيه الله وعلى طاعته وعن ايذاء الناس له وعلى اقدام الله غير المواتيه فانه قد اتى بالدين كله وطبق ما اراده الله منه كله وكان عبدا لله ربانيا وقد أمر الله عز وجل نبيه بالصبر في مواضع ذكر شيخ الإسلام منها ثلاثين المقام لا يحتمل ذكرها ولكن من هذه الأمور التي أمر نبينا أن يصب أمر الله نبينا أن يصب عليها وأن يصب نفسه عليها أن يصبر على ما يقولون قال تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فلم يأمره بالصبر إلا حينما نالوا منه بألسنتهم فأمره بالصبر ثم أمره بالعبادة لأن العبادة تعين على الصبر فالعبادة هي المعينة من الله عز وجل للعبد أن يطبق هذه القاعدة وأن يأتي بهذه الظكينة وهي الصبر فقال له فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فاستعن بالعباده يا محمد فإن الله يعينك بها ولا تلتفت إلى ما يقولون يا محمد صلى الله عليه وسلم وحينئذ سيسكن قلبك ويثبت فؤادك وإن ابيت فتذكر اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا تذكره جيدا داوود ذا الأيدي إنه أواب وصبرها هنا على بلية تنزل وعلى واقعة تحدث وداوود ذا والأيديها هنا هي القوة والمنع ولكنه كان يؤذى فلتصبر أنت يا محمد ولتعلم أن داود كان أواب كثير الأوبة إلى الله بل لما زاد طغيان المشركين وتعدوا على النبي الأمين قال له واصبر على ما يقولون واهجرهم, واهجرهم هجرا جميلا والهجر الجميل كالصبغ الجميل هجر بلا شكوى وصبغ بلا نجوى فاهجرهم هجرا جميلا وقال تعالى فاصبر ان وعد الله حق أتغتاظ من كثرتهم وشركهم وكفرهم وطغيانهم وبأسهم عليك لا فلتعلم أن وعد الله حق فإما نرنك بعض الذين عيدهم في الدنيا أو نتقصي دون ذلك فإلينا يرجعون وعند الله تجتمع الخصوم ولكل متبع لغسول صلى الله عليه وسلم نصيبا من الإذاء فعليه أن ينال نصيبا من الصبر لكل متبع لغسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا من الإذاء فعليه أن يصبر فان الله قد امض نبيه بالصبر ولا يلتفت ولا يلوي على شيء وليعلم انه ان ناله ما نال الانبياء من الايذاء فانه يناله فإنه يناله ما نالهم من النصره ولو ناله ما نالهم من التكذيب فانه يناله ما نالهم من الغفعة ولو ناله ما نالهم من الحاط والوضع لقدره المنيف فإنه يناله ما نالهم مما أتم الله عز وجل إياه على رسوله فما قبض حتى اكمل به الملة فاصبر ولا تتعجل واهدأ فإما نغنك بعض الذي نعدهم أو نتوسينك فلا ترى نصرا ولا تدرك ظفرا وإنما لتعلم أنهم إلينا راجعون فإنهم إلينا غاجعون لذلك كان الحسن يقول يا ابن ادم لا تؤذي وان اذيت فاصبر وهذه جامعه مانعه لا تؤذي وان اذيت فاصبر فانها جامعه لفعلك ولرد فعلك وجامعه لهمك وعزمك وما يكون منك اذا ما عزم وفعل فيك وقال زياد بن عم كلنا نكره الموت والم الجراح ومن منا لا يكره الموت ومن منا لا يكره الم الجراح ومن منا يحب ان يكذب ومن منا يرجو أن يؤذى ولكن نتفاضل بالصبر كلنا لا يحب الموت وكلنا يكره الم الجراح ولكننا نتفاضل بالصبر تصبر على ايذاء الناس لك وعلى اقدار الله فيه وهذا شيخ الإسلام بلا مدافع ولا منازع شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هضمه الخطباء والوعاظ والمرشدون حقه فلا يذكرونه على نحو ينبغي أن يذكر فيه رحمه الله رحمة واسعة هذا طرف من حياته وكلاماً وكلام لأهلي عصره عليه قال الحافظ أبو عمرو البزار جالست شيخ الإسلام ابن تيمية فوالله لكن لقد كان مجلسه قصدا يجلس فيذكر من هنا ومن هنا وهو غامض العينين فإذا انتهى من الدرس أقبل عليك كأنه راك أول مره وبش في وجهك وقال اعذرني على التقصير فوالله ما كان يقصر وما رأيت شيخا أعظم منه اعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما ذكره إلا صلى عليه صلاة وافية ولا سمع عنه إلا وفى حقا مسموع على السامع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكان ينتصر إلى قوله صلى الله عليه وسلم ويدع قوله ويتركه له وكان لا يأبه بالأقوال العلماء أيما كانوا ما في المسألة نص وكان طويلا. عظيم الصوت حادا فيه صليت اللسان على اهل البدع بشوشا للخلق اجمعين ولذلك قال عنه ابن حجر والحافظ ابن حجر كما هو معلوم كتب في الضغر كلاما لا يليق بشيخ الاسلام وحمل عليه في عده مسائل لا ينبغي أن يحمل عليه فيها بل أكثر هذه المسائل زوراً وكذباً على شيخ الإسلام وماذا ذاك إلا المذهب قاتل الله المذهبية والحزبية وعلى كل قال في ترجمته وهو شيخ كبير نظر في الرجال والعلل وتفقه وتمهر وتقدم وتميز وصنف ودرس وأثى وفاق الأقران وصار عجبا في سرعة الاستحضار وقوة الجنان والتوسع في المنقول والمعقول والإطالة في مذاهب السلف والخلف فكان أدراهم أي, أي أقرانه فكان أدراهم بمذاهب الناس وبينه وبينه خصومة ولكن قد رساه حقه وعلى الرغم من ذلك اعتذي عليه فصبر ونالوا منه فكان نعم الرجل كما قال غير واحد ممن ترجم للشيخ قالوا وقد قام عليه الصوفية في شهر رمضان في سنة سبعمائة وتسعة عشر بسبب قوله إن الطلاق ثلاث من دون تخلل يرجع بمنزله الطلقه الواحده وعقد له الشافعية مجلسا ووشوا به وحبس فيه وعقد له بعد ان خرج مجلسا اخر في السنه التي تلي في كل عام المجلس في السنه سبعمائة وعشر ثم حبس بالقلعه ثم أخرج في عاشوراء سنة سبعمائة وواحد وعشرين ثم قاموا عليه مره أخرى في شعبان بسبب في سنة سبعمائة وعشرين بسبب مسألة الزياغة واعتقل بالقلعه فلم يزل بها إلى أن مات غدوان الله عليه وقيامهم عليه حينما صدع بالحق وتجمعهم عليه حينما أبلغ الناس ما يراه حقا كان مفجعا حتى أنه جتم عليه يوما الصوفية عند تاج الدين ابن عطاء فطلعوا في العشر الأوسط من شوال إلى القلعه وشكوا من ابن تيمية أنه يتكلم في حق المشايخ. هذا لفظ من ترجم له أنه يتكلم في حق مشايخ الطريقة وأنه قال لا يستغاث إلا بالله ولا استغاثة بلا وشهد عليه ابن مخلوف عامله الله بما يستحق وكان مالكيا معتزليا، وغيره من المبتدع وحمل على أن بلغ مصر فحبس بالأسكندرية وكان محبسه فسيح وعلم ذلك طلبه العلم فكانوا يتسللون إليه فامتلأ المحبس ناسا وكتبوا عنه كتبا وسألوه أسئلة فحول الله محنته منحه ورفع الله في مصر ذكرة وأعلى الله في مصر كعبة وهكذا عادة الله مع أوليائه وعادته مع أصفياء يمتحنهم ليضع فعالهم فإذا صبغوا أعطاهم ما لا يظنه عقل أن يعطاه في محنه أو منحة ولم يكتفي الصوفية حينما علموا أن شيخ الإسلام عنده من الطلبة ما عنده في محبته فقالوا وقد ذهبوا الى السلطان يجب التضييق على هذا الرجل ان لم تقتلوه وكان ابن مخلوف يقول اشربونا من دمه وإلا فإنه عندنا كذا يقولون كافر فنقلوه من مصر ليلة عيد الفطر الى الجب وعاد القاضي الشافعي الى ولايته ونودي بدمشق من اعتقد عقيده ابن تيميه حل دمه وماله وخصوصا الحنابلة كذا نودي فصبر وتضرع ومات بعدها بيومين وكان ينادى قبلها بيومين من اعتقد اعتقاد ابن تيميه حل دمه وماله خصوصا الحنابل فصبر وتضرع ومات بعدها بيومين وخرج الناس في جنازته فكان القاضي يقول كنا نحذر من ان دمشق كلها قد خرجت أين أتباعنا وصارت جنازته مثلا رحمه الله تعالى قال ابن عبد الهادي تلميذه حينما تقدم له في كتابه الرد الواصف قال وسمعت الشيخ تقي الدين سمعته حينما اصابته المحنه الاولى فحبس وكان الملك الذي حبسه قريبا من الصوفيه والمعتزله فهلك وعاد ناصر السنه الذي هو قريب من أهلها فاخرجه وأجلسه في حديقة قصر وقال له وأتى بالقضاة الذين وشوا به وأوقفهم وهو جالس إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بغيره أخرج شيخ الإسلام أجلسه بجواره وأوقف القضاة كما تعلمون لا مساس بالقضاء أوقفهم أمامه وقال له مغني أقضي فيه فسمعت شيخ الإسلام يقول كلاما عجيب تلميذه يقول فقال لي شيخ الإسلام لقد فهمت مقصودة حينما قال لي ذلك إنهم يح... إنه يحقن عليهم لأنهم عزلوه فقال له وبايع المظفر وكن الدين بيبط فلذلك هو يجد عليهم ولا يجد عليهم لما أجد أنا عليهم من البدع قال فشرعت في منحهم والثناء عليهم وشكرهم أنهم على أيديهم أصيب هو بمحنة وإن له من الاجور ما الله به عليم فجزاهم الله خيرا والسلطان يهدى، وأن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم يقول للسلطان لو ذهب هؤلاء القضاء لم تجد مثلهم في دولتك أما أنا فهم في حل من حقي ومن جهتي وسكنت يقول لتلميذه وسكنت ما عنده من غور فلما دنوا منه قال السلطان مجددا مغني بقتلهم أقتلهم هذا الرجل كان يأمر بقص بقتلك وهذا كان يأمر بحبسك وهذا كان يسنئ عليه وهذا وظل يوغل صدغ الإمام عليه والإمام صدغه موغول من بدعهم لا من حق نفسه فلما انتهى السلطان قال بيني وبينهم كتاب الله من خالفه ضغبة عنقه ودعك من هذا كله لنستقبل من جديد بيني وبينك كتاب الله من خالفه ضغبة عنقه يقول السلطان فقال القاضي زيد الدين ابن مخلوف قال والله ما رأيت مثله لم نبقى لم نبقي ممكنا نسعى فيه للنيل منه إلا وسعينا فيه ولما تمكن منا تجاوز وعفى ولم يطلقه أيضا فرش به مجددا ولا حول ولا قوه الا بالله وجرت له محن كثيره وبلايا عظيمه من فتواه بعدم جواز الزياره وبان المساجد الثلاثه يشد لها الرحال فقط ولا يشد لغيرها من المساجد ولا يطاف الا بالبيت الحرام أصيب وامتحن من اجل ذلك انه قال لا يطاف الا بالبيت الحرام وفي النهايه كانت جنازته بعدما صبر وتضرع كانت جنازه عظيمه ورفع الله ذكره واعلى الله كعبه لان بالصبر تبلغ في الدنيا والاخره معالي الامور وتنال به اعظم الدرجات وأرفع المكانات فاصبر على إذاء الناس لك واصبر على أقدار الله فيك واصبر عن معصية الله واصبر على طاعة الله فإن الأمغ وشيك ومن تأمل ذلك جيدا وكان حاذقا ترك الجزع لأنه كما قيل تجزع فإن مالك إلى الصبر ماذا ستصنع لا تجدع فإن مالك إلى الصبر ولكن قل من يعي ويفهم والله هو المسؤول أن يغفر لنا الذنوب أن يستر لنا العيوب وصلي الله وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله وإمام الأولين والاخرين وصفوة خلق الله أجمعين أما بعد فإن ملكا من الملوك تعلمون أن الملوك ورؤساء الناس لهم ما يسمى بالجلساء والجليس هو من يداوم معك المجلس وكان الملوك يتخذون جلساء وملك من الملوك له جليس صاحب حكمة فكان إذا ما أقبل الملك على الجليس قال له أخبرني عن الحكمة فقال جاز المحسن بإحسانه والمسيء تكفيك إثاءته فيقول له حسن فيأتيه من قابل فيقول له أخبرني عن الحكمة فيقول جاز المحسن بإحسانه والمسيء تكفيك إثاءته ويكرر ذلك كثيرا تعجب منه الملك ألا يجد حكمة إلا هذه وكان جليسا آخر يجلس للملك يشعر بالحقد والغل من محبة الملك للجليس الأول فدبغ له مكيدة فأقبل على الملك يوما فقال له أيها الملك إنك تجالس فلان قال نعم قال وهو يتكلم عليه. قال يتكلم علي قال نعم قال ماذا يقول قال يقول عنك ابخظ اي صاحب رائحه فم كديها قال وما بينتك كان ملكا عاقلا قال بينتي انه اذا دنا منك وضع يده على فمه وانفه فقال حسن فذهب إلى الجليس وقال له إن الملك مسرور بك جدا ويقول إن فيك من الخصال الطيبة ما لا يوجد في غيرك ولكن فيك عيبا واحدة فقال ما هو قال تد تدنو منه ولا تضع يدك على فمك وأنفك وهذا عيب عند الملوك إذا ما دنوت من الملك فضع يدك على فمك وأنفك فقال حسن أفعل إن شاء الله فجاء الجليس على ميعاده وجلس للملك فقال له أخبرني عن الحكمة فقال جاز المحسن بأحسان والمسيء تفيك إثاك فقال ابن مني فدنا منه وتذكر نصيحة الأول فوضع يده على فمه وأنفه فقال الملك إذن هو يتكلم علي قالتني بورقة وقلم فقال الجليس له ولما قال أنا مسرور بك وسأكتب لك عطية فكتب في الورقة إذا ما جاءك حامل الورقة فاضرب عنقه وطوى الورقه واعطاها للجليس وقال له أمانتك الا تفتح الورقة إلا عند فلان من عمالنا وإن فتحتها حظمت ما فيها قال وما فيها قال اموال وهبه وعطايا قال حسن فانطلق الرجل فوجد الجليس الآخر فقال له ما صنع الرجل بك ما صنع الملك بك قال صر مني جدا جزاك الله خيرا لقد نصحتني وأخذت بنصيحتك فصر مني جدا فأعطاني عطية قال أعطاك عطية قال نعم قال ولكني يقول له لا أنا السبب فقال نعم وأنا لا أنكر هذا قال فاعطني إياه قال هي لك فأخذ غجل الورقة وذهب إلى العامل وقال له هذه من السلطان ففتحها فضرب عنقه وفي اليوم التالي ذهب الجليس الصالح إلى الملك فتعجب قال لما لم تصرف العطية قال لقد حدث كذا وكذا وهو سبب الإنعام منك عليه إذ هو الذي دلني على كذا وكذا ففهم الملك وقال قل اجلس وقل جاز المحسن باحسانه والمسيء تكفيك اساءته اجلس وقل ولا تمل جاز المحسن باحسانه والمسيء ان شاء الله تكفيك اساءته الصبر نعمه وما زلنا مع شيخ الإسلام اذ يفضح المبتدع ويتكلم عن أحوال أقوام في عصرنا واسمع كلامه عليهم كأنما بقي أن يعينهم قال بعدما ذكر الذين يكفرون بلا مكفر قال وبإيذاء هؤلاء وبإيذاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام بإيذائهم أقوام يعرفون اعتقاد اهل السنة والجماعة الحظ ماذا سيقول يعرفون اعتقاد اهل السنة والجماعة كما يجب او يعرفون بعضه ويجهلون بعضه وما عرفوه منه قد لا يبينونه بل يكتمونه ولا ينهون عن البدع المخالفه للكتاب والسنة ولا يذمون اهل البدع ولا يعاقبونه بل لعلهم يضمون الكلام في السن وأصول الدين ذنما مطلقة لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدع والفرقه أو يقرون الجميع أو يقررون الجميع على مذاهبهم المختلفة كما يقرر العلماء في مواضع الاجتهاد من يسوق خلافه وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئه وبعض المتفقحة والمتصوفه والمتفلسفه كما تغلب على الأولى على كثير من أهل الهوى والكلام أي التكفير وكلا هاتين الطريقتين منحرفه من يغالي في التكفير ومن لا ينطق بالسنه وهو يعلمها ويكتمها ولا يبينها ومن يصوغ الخلاف بين السنه والبدع وماش وانما الواجب بيان ما بعث الله به رسله وانزل به كتبه وتبليغ ما جاءت به الرسل عن الله والوفاء بميثاق الله الذي اخذه على العلماء فيجب أن يعلم ما جاءت به الرسل ويؤمن به ويبلغه ويدعو إليه ويجاهد عليه, ويجاهد عليه ويجاهد عليه ويزن جميع ما خاض الناس فيه من أقوال واعمال في الاصول والفروع الباصنة والظاهرة بكتاب الله وبسنة رسول الله غير متبعين لهوى من عادة أو مذهب أو طريقة أو غياسة أو سلف ولا متبعين للظن من حديث ضعيف أو قياس فاسد سواء كان قياس شمول أو قياس تمثيل وقد شرحنا ذلك الحمد لله وبيناه حينما شرحنا كتاب الإقليل أو تقليد لمن لا يجب اتباع قوله وعمله فإن الله ذم في كتابه الذين يتبعون الظن وما تهوى الانفس ويتركون اتباع ما جاءت به الرسل فتراه وصف حاله اقوام يعلمون الحق او يعلمون اكثره ويجهلون بعضه ثم لا يبينونه ولا يردون على اهل البدع بل ينكرون على من رد على اهل البدع وفضحهم فاهذوه ونال منهم بالدين فنالوا منه بالزيف فصبر الشافعي الشافعي نيل من حتى كتب كلاما عجيبا الشافعي الامام الشافعي تكلف عليه تكلم عليه اقوام الاقربين له حسدا وكذبا فقال إذا المرء لا يرعاك إلا تكلف فدعه ولا تكفر عليه التأسف ففي الناس أبدال وفي الطرق راحة وفي القلب صبر للحبيب ولوجك فما كل من تهواه يهواه قلبك ولا كل من صافيته لك كان صافيا إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في غد يأتي تكلفة ولا خير في خل يخون خليله ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه بعد المودة بالجفا وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالامس قد خفى. سلام على الدنيا اذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الود منصفا فلا تبتئس فان الامور وشيكه اذا صبرت وانها عظيمه اذا جزعت وسيؤول جزعك الى الصبر فاصبر ولا تجزع واعلم أن الصبر على إيذاء الخلق واجب بأمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وكن ربانيه لا تتجاوز الحد ولا تضغو على الخلق وتعلم وتعلم أن الصبر مفتاح الفرج كما يقولون وأنه ينال به ما لا ينال بغيره وأن فيه من الوجوغ مضاعفات لها وفيه من الحسنات عظيمها وفيه من رفعات الدرجات كثيرها ولكن عليك أن تتعلم الصبر ان تتحلى به فإن الأنبياء قد اوذوا واوذوا بالكلام وأكثر قول الله وأكثر قول الله لأنبيائه فاصبر على ما يقوله وهذا عمه يمشي خلفه فيقول لا تصدقوه هو كذاب ورسول الله صابر محتسب ويقبل عليه داعيا ويصبغ صبغا جميلا فلا يشكو وما جاءنا هذا عن رسول الله وانما جاءنا عن من راه فلم يشكو به الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون هذا هذا فلا تهمل يحزنك ولكن تجاوزه وسيجعل الله لك فرجا ومخرج وسيمكن لك ما لم يكن مكن ما صبر اللهم يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين ويا ذا القوة المتين اغفر لنا الذنوب أجمعين تولى أمرنا وأحسن خلاصنا اجعلنا لك خاشعين وعليك مقبلين وعن سواك مدبرين اجعلنا لك أوابين أواهين يا أرحم الراحمين اجعلنا بنعمتك متحدثين وعن إذاء خلقك معرضين يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا من الذين اذا سمعوا عملوا ولا تجعلنا من الذين إذا سمعوا صدقوا اجعلنا من القوالين العمالين ولا تجعلنا من العم من القوالين التاركين اجعلنا لك خاشعين عليك مقبلين اجعلنا يا اكرم الاكرمين من الفائزين بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر والعمل الصالح فيها والعمل الصالح فيها اعتق قابنا من النار اعثق قابنا من النار اعثق قابنا من النار يا رحيم يا رحمن اعتق قابنا من النار الف بين قلوبنا الف بين قلوبنا ألس بين قلوبنا وجمعنا على كلمة سواء، وجمعنا على كلمة سواء، وجمعنا على كلمة سواء. لا تجعل الشيطان ينزغ بيننا لا تجعل الشيطان ينزغ بيننا يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الرحمين، تولى ام غنا واحسن خلاصنا تولى ام غنا واحسن خلاصنا واغفر لموتانا اغفر لموتانا اغفر لموتانا اللهم ارحم والدينا اللهم مرحم والدينا اللهم ارحم ابانا وامهاتنا وامهاتنا وأجدادنا وجداتنا واعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأخوالنا وأصحاب الحقوق, وأصحاب الحقوق علينا وأصحاب الحقوق علينا وأصحاب الحقوق علينا ومشايخنا وعلمائنا وعلمائنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين صل على النبي الأمين وعقل الصالح Oh my god.